الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامه وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون لو تصور الانسان منا كمسلم ومسلمه انه قدر له اليوم أن يطلع على الكتاب الذي في يد ملك السيئات المؤكد بكتابة سيئاته ما الذي سوف يطالعه في هذا الكتاب منذ أن بلغت أنت الحلم وبدأت ملك الحسنات في تسجيل الحسنات وملك السيئات في تسجيل السيئات أما الحسنات فاضمن أن الله لن يضيعها عليك طالما أنك أخلصت النية لله في العمل فالله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فمن أشرك في عمل أحد مع الله عز وجل ترك الله عز وجل نصيبه لشريكه فإن العمل عندما يكون لله يجب أن يكون مئة بالمئة ليس لله ولأحد سواه سبحانه وتعالى أما الحديث الذي نريده في هذه الدقائق المعدودة في خطبة الجمعة إذا طالع الواحد منا كتاب سيئاته سوف يجد أن الملك ربما قسم كتابنا إلى كما هي كتب الفقه قسم العبادات وقسم المعاملات فإذا دخلنا على قسم العبادات تنظر أنت في علاماتك في قضية التوحيد وإخلاص النية لله عز وجل هل تصلي لله أم تصلي حرجا من زوجتك وابنائك. هل هذه الصلاة صليتها بخشوع أم صليتها كأداء حركات هذه الصلاة هل أثمرت عندك ألا تبغي على أحد ولا ترتكب الفحشاء مطلقا ونهتك عن المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هل كتب ملك السيئات أنك بغيت على فلان وصلعت منكرا في كذا وكذا أم أن الصلاة أوقفتك عند هذا الحد الصلاة نفسها منذ متى وقد بدأ الملك سواء الحسنات والسيئات يكتب لك محافظتك ومواظبتك عليها حاتم الأصم صلى صلاة العصر بأتباعه وكان المسجد مليئا كهذا المسجد وبعد أن سلم يمنة ويسره إذا به ينظر خلفه فما وجد أحدا من المصلين فتعجب وسمع جلبة خارج المسجد فخرج قال ما اكملتم الصلاة خلفي قالوا يا إمام أما شعرت وأنت تصلي إن سارية عمود يعني من سوار المسجد سقط فخشينا أن يسقط السقف فوق رؤوسنا ونحن نصلي فهرولنا خارجين أما شعرت يا إمام قال والله أنا كنت في الصلاة فضحك الناس وتعجبوا وسألوه كيف يصلي كيف تصلي يا حاتم قال أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جواره ثم أقوم فأكبر أقرأ كراءة بترتيل وأركع ركوعا بخشوع وأسجد سجودا بتواضع واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظن أو اوقن أنها آخر صلاة لي وأتبع ذلك بالإخلاص في النية ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل إذن هذا مصل من المصلين الذين يدركون أنه يقف بين يدي من وأنه يعظم من ومن ويخاف مقام من ماذا كتب لك ملك الحسنات أو ملك السيئات عن صلاته ليس ابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها ولذلك جاءت صلاه الجماعة لتحفظ علينا نقصنا وتسد خللنا لأن رب العباد عز وجل يقبل صلاه الجماعة ليس إلا لأن المسلمين يتشبهون بالملائكة الذين يصطفون يسبحون الله لا يفطرون والعبد في صلاته مع إخوانه يتشبه بهذا الملك اللهم تقبل منا عبادتنا وصلاتنا يا رب العالمين فإذا انتقلت من باب التوحيد إلى باب الصلاة إلى باب الزكاة هل عليك حقوق لإخوانك الفقراء هل أنت أدركت منذ أن صار لديك مال خاص بك تخرج زكاته اولا بأول وعاما بعد عام عند حساب العام الهجري وكيف هي زكاتك في الدور المبنية البنايات المؤجرة الأرض المؤجرة الديون المعدومة الديون المنتظر أن ترجع أصحاب المهن الحرة زكاه الركاز وأبار البترول ومناجم الذهب وهي 20% إذا كان الإنسان صاحب هذا الأمر يجب عليه أن يحسبها كما أننا نأتي بشركاتنا بالمحاسب القانوني والمدقق الحسابي ويراجعون الأرباح والخسائر ويدققونها هنا ويرون معدل الإهلاك ويرون آليات السوق ويرون مدى التسويق للشركة إذا نحن نحتاج دائما في مؤسساتنا الكبيرة إلى عالم من علماء الدين يكون خبيرا بفقه الزكاة يحسب لنا زكواتنا إذا بلغت مبالغ طائلة حتى لا نموت وعلينا ديون لإخواننا الفقراء الذين قال الله عنهم وقال لنا وفي أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم معلوم القدر معلوم القيمة معلوم الزمان وجب على الإنسان أن يعرف هذه الأساسيات حتى لا يختب في ميزان سيئاته أنه عليه زكوات لفلان ولفلان إن أفضل الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان اللهم اجعلنا من المؤدين حقوق الناس يا رب العالمين فإذا قلبت في صفحة الصيام كذلك كثير من أمهاتنا المتفيقات يقولن لبناتهن بعد الولادة أنت لا يجب أن تصومي أبدا إلا بعد الأربعين بعد مرور أربعين يوما إذا طهرت المرأة بعد لحظات من الولادة بعد أيام قليلة بعد جمعة أو جمعتين كيف لا تصلي؟ إذا وجب على أخواتنا أن يعودنا إلى العالمات الفقيهات أو العلماء الفقهاء للسؤال في صغير الأمر وكبيره حتى لا تصير هناك سبحان الله ديون بجهلنا ثم بعد ذلك لا يعذر الإنسان بجهله لأن العلماء منتشرين الآن في بقاع العالم الإسلامي ولا عذر لأحد في أن لا يعرف قواعد عبادته لله رب العالمين فالصيام الصلاة الزكاة الحج إذن الإنسان الذي استطاع أن يحج ولم يحج قال علماؤنا وبرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وقال عمر رضي الله عنه لو أتيت بجنازة لو أتي أمامي بجنازة صاحبها كان يستطيع أن يحج ولم يحج فلن أصلي عليه صلاة الجنازة عمر يابى ويرفض أن يصلي على إنسان كان قادرا على الحج ولم يحد هذا في بند العبادات أما السيئات الكبيرة والمصائب الكارثية نجدها في بند وقسم المعاملات ما هي المعاملات؟ أكبر كارثة في معاملاتنا ألسنتنا إن أبا بكر رضي الله عنه يدخل عليه عمر يوما فيجده ممسكا لسانه قال ما هذا يا خليفة رسول الله يقول يا عمر هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة ومعاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمؤاخذون على ما نقول يا رسول الله قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على حصائد أو على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم يعني الإنسان كما نقول دائما جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان سبحان الله اللسان يجرح ويترك شيئا في نفوس الناس وللأسف الشديد كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أربعة أربعة أنواع من الكلام هي التي لك وبقية الكلام عليك عالم ومتعلم ومحب لهم وذاكر لله واحد يعلم والاخر يتعلم والذي يحب الاثنين والذي يذكر رب العباد اناء الليل واطراف النهار من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة ان الانسان اذا كان طائفا حول البيت حول الكعبه وراى حماها الله الكعبه انسانا يريد ان يقتلع منها حجرا او يريد ان يهدمها بالله علي ماذا يسطع الطائفون به قد يمزقونه اربا لانه يعتدي على رمزهم الكبير الذي هو اول بيت وضع للناس السؤال حرمه الكعبه عند الله اعظم ام حرمه المؤمن قال ابن عمر وهو يطوف يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك إذا الغيبة والنميمة في انقاص أخدار الناس أشد جرما من هدم الكعبة لأنك تهدم الذي له حرمة عند الله أعظم من حرمة الكعبة وأنت إذا أردت أن تتوب من غيبتك لإخوانك وأخواتك مكثت سنوات طويلة تقلل من أخدارهم وتقبح من صورهم وتقلل من شأنهم إذا أردت التوبة إما أن تستسمحهم وإما أن تمكث عدة سنوات أخرى إن اغتبتهم سنوات خمسة فعليك أن تعيش خمس سنين بعدها تذكر يعني حسنهم وأخلاقهم الحسنة وصفاتهم الجليلة لأن كما هدمته يجب أن تعيد بناءه مرة أخرى إن أمنا عائشة لما سمعت النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ويحمد في صفات صفية من تحيي بن الأخطب زوجه قالت حسبك من صفية أنها وأشارت بيدها إلى الأرض يعني قصيرة ما قالت قال يا عائشة لقد قلت كلمتنا لو مزجت بماء البحر لغيرته إذا الكلمة مع أنها ما خرجت من, أم من لسان امنا عائشة ولكن الإيحاء قد وصل وذكرك أخاك بما يكره إن كانت فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته لان الإنسان يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال اتهامة من الخير ولكنه خاض في عرض هذا وتكلم في هذا وأكل من مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إذا في المعاملات النظر إلى الناس بكبرياء وازدراء واحتقار وشماتة انظر الى المسلمين برحمه انظر الى الناس برأفة لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رؤوفا رحيما بالانسان فحسب بل كان رؤوفا رحيما بالحيوان وبالطير وبالشجر وبالماء وبالبيئة المحيطة فلنقتدي بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته بالناس العين لا تنظر إلى الناس بازدراء ولا بكبر اللسان يمسك الإنسان نفسه أن, أن يخوض في أعراض الناس الأذن لا تجلس في مكان يغتاب فيه مسلم ويقلل فيه من شان مسلم يدك لا تمتد إلا بالصدقه وبمصافحه الناس ومصافحة أهلك والمسح على رؤوس اليتامى واعطاء الصدقات وفعل الخيرات وكتابة المقالات الطيبه ان كنت اعلاميا او قول الخير ان كنت انسانا صاحب تاثير في مجتمعك عندئذ تكون من الشاكرين لانعم الله في هذه الجوارح اقدامك لا تذهب بها الى مكان لا يرضي الله عز وجل يحيى بن زكريا عليهما السلام قال يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر يا ربي لي حتى تنعم بيع علي بهذا الكسر نعم من الله أن تكسر ريدي الإنسان ولا يذهب إلى مكان لا يحبه الله عز وجل أما في كتاب النوايا وكتاب القلب وباب القلب الذي مع ملك السيئات الحسد والحض والكبر والعجب والرياء والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وعدم محبة الخير للناس والغفل عن الآخرة وعن ملك الموت الذي قد يأتيني في أي وقت هذا ماذا كتب ملك السيئات في هذا البند معاملتك لأهلك وتقطيب جبينك في وجه زوجتك وبخلك احيانا عليها أو العكس أن تضيع المرأة أموال زوجها أو الولد يسرف في مال أبيه ويجعل أبه يسير في الحي مطرقا من الخجل من خلقه السيء ماذا كتب ملك السيئات لهذا الشاب الذي لم يتق رب العباد سبحانه وتعالى أحبتي في الله لو اطلعنا على الدفتر والكتاب الذي في يد ملك السيئات يجب أن يعود الإنسان إلى نفسه ليعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى في معاملته مع رب العباد عز وجل اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله أدلكم في هذه الخطبه وأدل نفسي اولا على منهج بسيط يعيد الإنسان فيها حساباته مع الله ثم مع نفسه ومع الناس إما أن تحاسب نفسك أولا بأول خمس دقائق بعد كل صلاة أنا إذا صليت الظهر أسأل نفسي ماذا اقترفته من ذنوب من صلاة الصبح فإذا جلست للعصر بعدها راجعت ما حدث مني من الظهيرة فإذا جلست لصلاة المغرب بعدها أنظر ماذا صنعت من العصر فإذا أويت إلى فراشي راجعت اليوم كله هذا نوع من الحساب وهذا أفضله في نوع من الحساب كل جمعة ليلة الجمعة بدلا من أن تضيع وقتك هكذا وهكذا أعد حسابات الجمعة كلها مع دخول الراتب الشهر لك إن كنت موظفا. او مراجعة مدير حساباتك ان كنت رجل اعمال راجع حساباتك انت مع الله هل انت دائن ام مدين هل لك ام عليك اذا جاءك الان ملك الموت سؤال واحد اطرحه عليك هل تقول له انا جاهز خذني الان الى ربي أم أن تقول له أنظرني حتى أعيد الحقوق إلى أصحابها وأنظرني حتى أصل صلوات كانت علي وأنظرني حتى أستسمح ابناء أخي الذي أكلت مالهم حراما واستسمحني حتى أو أنظرني حتى أعيد إلى إخوتي من الذكور والبنات مال الميراث الذي أكلته ورغم أن الاب قد وصاني عليهم وأنا قد ظلم ثم لك حساب سنوي إما من رمضان إلى رمضان أو من الحج إلى الحج أو من العام الهجري إلى العام الهجري ليكن للإنسان وقفات ومعالم في حياته فإن الموت يأتي بغته والإنسان ينزل وحيدا فريدا في قعر القبر كأن رب العباد يناديه عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أحبتي في الله الإنسان يستعد للقاء الله عز وجل وهذه الصلاوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويذكرنا رب العباد عز وجل وينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح ما قال المنادي حي إلى الصلاة وإنما قال حي على الصلاة لأن الصلاة ترفعنا بعيدا عن أرجاس الدنيا وبعيدا عن ذنوب الدنيا وحي على الفلاح لن نفدح إلا بأن تثمر صلواتنا خيرا اللهم اجعل عبادتنا لك خالصة يا رب العالمين اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين وارزق ابناءنا بزوجات صالحات اللهم اصح الراعي والرحية اللهم احفظ قطر واهلها واميرها من كل مكروه وسوء واجعلهم مفاتيح خير المغاري قشر يا رب العالمين اللهم كن مع أبنائنا في سوريا اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم احفظ كبيرهم وصغيرهم يا رب العالمين اللهم من أراد به سوءا فرض دلاهم سوء فردد سوءه اليه وجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم كن مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أمن أم بلادهم يا أكرم الأكرمين اخرينا من الدنيا مسلمين واحشرنا في زورة المؤمنين اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أضدق من الله قيلا وأخم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله